مؤسسه الخليج الإسلامية تقدم <تصفيق> يا مغبره علينا باسم حسين دينا تقعد فوقي ونالي اريد الحالي وبالله تسرفط حالي قول للوالي 차웨 أظن الوعدي شاونا اخطى أحزان بدموعي وري داعي لك علامي اخا أفلسان نهار يقدار يوصف في لو حتى يا ميكي رييت علي تدري وقوله ان جواجدامي انو من على الهزل وضامتي حبيتني tere dil haaq hai ulī hai you i need haa ulī hai tiba alni khayasmaki ikhlafak u galstura idiilni idha saibchi aliykana yrid liya wa shattani wasitana صابرني يدير يا عيوق ما عالم حمل وعيوني تضل عانيت همين شقيل ليل شعني تسال ما حد ظل يحيامينا جمال يحيينا وعبول الوالين شاعن قبول الوالين من مين لعيد احنا وحدي حايره غرباء افاي عيالك كيف بني اسرائيل عصيد الضربه شواصف لك يا ابو سجاد سميشك الصعب قدامك احر ما عطى والله تدري ايش قد صعبه ما تيقدر اغامض العين علي انا يا امراه ye hey, raamine طبيانه او ساريز اي فاي لا علي ود اون ساري تشف السيد نط ي Buhun alwali chawin Wajit ta'in Na'id qabuak Tridi ayyuni tshufak Hati turban عيني رايد الطوفك قلب انتاك خديتك وياك ما يقدر ترى عوفك عقلي اهم من بعدك بضي العام على طيوفك لو ده الهام عليلي علي شمع انت وخي ضاع عليلي بعدك يصرخ يا دليلي وشيل لي بعطر وش اللي بعمر ويسنينه ابو نواليكا وين ابو نواليكا وين اي يا ملكي وياي اجدي يا امجاد بركتنا دي مين نسيه منك وريحنا away nil joud wen raye away nil joud wen raye wallat bin ay pesekna yem gabrin go ay way behna sarein shi mer yihdina sarein shi mer yihdina obon الصوتيه والتوزيع رحيم الوالي بصوت الرادود الحسيني علاء الفرات كلمات والحان الشعر الحسيني المتابع علاء الفرات هذا ومن الله مقبول